أ و أجد ع ل ه النابلسي ى إ ن أنا ربك ف خ ل ع ع ن ل ي ك ف خ ل ع ن ع ل ي ك إنك ب ا ل و ا د ي ا ل م ق د س ط و اسماء وأنا الله الحسنى أنا أنا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ا ل س ا ع ه ا ت ي ة أ ك ا د أ خ ب ي ه ا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى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 س ن ع ي د ه ا سيرتها ا ل أ و ل ى واضم يدك إ ل ى جناحك تخرج بيضاء, تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من آ ي ا ت ن ا الكبرى اذهب إ ل ى فرعون انه طغى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 اشدد بي ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى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 والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقولها الادلكم على من يكفله فرجعناك إ ل ى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في ه أ ه ل مديا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت و أ خ و ك باياتي ولا تنيا في ذكري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 إ ن ن ا نخاف أ ن يفرط علينا أ و أ ن يطغى قال لا تخافا قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال لا تخافا. إنني معكما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 قد اوحي الينا أ ن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال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 إ ن في ذلك لايات لاولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ت ا ر ة أ خ ر ى